من أفضل هدايا رمضان إن لم تكن هي الأفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل يوم وليلة هذا أعظم مشروع تشتغل عليه أن رب العالمين يعتقك من النار يكتب لك الفكاك من النار يعني خلاص منت من أهلها منت من أهل الجنة وأنا أعطيك وبشرك سر تدري متى رب العالمين يعتق في كل يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر أتقى هذا هو الوقت عند الفطور لما النفس خلاص تبذل الإنسان في جوع وعطش منكسر لله في هذا الوقت ارفع ايدك وقل يا رب اعتقني من النار عسى رب العالمين يعتق رقابنا من النار